ما ننسق من آية أو ننسها نأس بخير منها أو مثلها ما ننسق من آية أو ننسها نأس بخير منها أو مثلها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 ام تريدون أن تسالوا رسولكم كما سئل قبل ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل والذ كثير من اهل الكتاب لو يرد يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عندكم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 تعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأجره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا وَآكمُ الصَلَاتَ وَآتُزَّكَ وَما تُ قَّمُولِِ أَفُوسِكُم مِن خَيرٍ تَجدوه عِن ذَ اللهَّ وَما تُ قَمولِ أَن فُسِكُم مِنْ خَيرٍ تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا وَقَوْلٌ لَّيَدْعُولَنَّ لَكُمُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ غُدًّا أَوْ نَقَارًا تِلْكَ آمانيهم تِلْكَ آمانيهم قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كنتم قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بلى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره من أسلم وجهه لله وهو محسن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 کے